قاتلا معهم أصحابهم أتباعهم فما وهنوا لما أصابهم فأنتم يكونون لكم أسوة حسأ أسوة حسنة يكونون لكم أسوة حسنة فكم قراءة في قاتلا قراءتان قاتلا وقتنه أحسن هذه القراءة يرجحها شيان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 فإنه يستحال أن يوصف هؤلاء بالوهن بعد القتل، وإنما يكون هذا بعد أن حصل له من الجراح والآلام ما وهنه وهكذا أيضا ما يروى عن سعيد وعن غيره ما سمعنا أن نبيا قتل في القتال وقراءة وكأي من نبيا قتل في ضمير على قول على وجه يعود على نبي ولم يسمع أن نبيا قتل في القتال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 لذلك بعض أهل العلم فسرها بما سمعت على أحد الأوجه على هذه القراءة السبعية وكأي من نبي قتل الضمير يعود على نبي هو قتل هو وجملة معه ربيون حال ومعه ربيون فيكون عن قراءة قتل على أحد الأوجه فيه ضمير يعود على نبي أي نبي هذا قتل في القتال وقتل معه ربيون والحال أن معه ربيون فالظاهر لا مانع على أحد التفسيرين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 قد يوجد لكن ما ذكر لنا وهذه ليس عن اطلاق عدم العلم لا يوجد عن العدم هذا يتذرع بها بعض اهل الوهاب تقول لها المولد بدعه يقول لك ايش يعني ما فعل وش اعرفك أنه ما فعله لعله فعله وأنت ما تدري هذا كلام باطل وإنما عمل في مواطن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 قتل هو ومعه ربيون. نعم قتل نبي ومعه بعض الربيين أيضا قتله. أن المقتول هم الربيون وليس النبي. وكائن من نبي قتل معه ربيون. فالمقتولون هم الربيون وليس النبي. هذه قراءة قتلة على هذه الأوجه ثلاثة خرج. فما معنى ربيون عن حكايته نعم فيه أقوال لأهل التفسير فقيل في ربيون جموع كثيرة آه جماعة علماء نعم فقهاء قيل ربيون علماء فقهاء قتنة مع آه فعصاتكم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 قتل معه عباد كثير خمسة أقوال ذكرها ابن الجوزي رحمه الله هذا الأربعة والخمسة الذي أشار إليه وقيل منسوب سوب إلى ربهم الذين يعبدون الرب أي قتلوا معه عباد قولوا فما وهنوا عندك عبد الرحمن ما جبنوا أحسنت وما ضعف عبد الله أي نعم عن الجهاد بما نالهم من ألم من جراح ما ضعفه ومس كانوا عندنا من نعم مسس لمو خضعوا احسنت نعدوهم ومن راجع لنا قول العطاء ما تضرعوا وما تضرعوا قال عطاؤه وما تضرعوا فلعنه ما خضعوا أما ما تضرع الله أعلم ما يناسب السياق نايات والله يقول له فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فعطف والعطف في المغيرة وهنا ما استكانوا استكانوا غير تضرعوا فما استكانوا لربهم وما يتضرعون استكانوا خضعوا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 فاتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين نقرا ما يتعلق بالايتين هذه قال قوله قال قوله تعالى وما كان قولهم ما يعرب قولهم كان ترفع وهنا لماذا نصب هذا وما كان قولهم خبر نعم والاسم ان قالوا فقولهم ربنا أو ربنا اغفر لنا هذا هو قولهم فهو خبر مقدم والمصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه اسمه مؤخر كما سيأتي فالحاصل هذه الآيات الجميلة العظيمة من كتاب الله فيها بيان حال الربانيين أو الربيين الذين تقدموا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 قوله تعالى وما كان قولهم نصب على خبر كان والإسم في قالوا ومعناه وما كان قولهم عند قتل نبيهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وهذا على قراءة قتلة وكانّن نبي قتل معه وما كان قولهم عند قتل نبيهم وفقد أحبتهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ومعناه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 وإسرافنا في أمرنا أيما تجاوزنا فيه الحد فيكون من باب عطف الخاص على العام عطف الخاص على العام وهذا أقرب إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا دنوبنا صغيرها وكبائرها ثم قال وإسرافنا في أمرنا فهذا من باب عطف الخاص العام ما تجاوزنا فيه الحد يا رب فرهم لنا فرهم لنا سواء كان صغير كبائر وأيضاً أعظم من الكبائر كبا أكبر الكبائر كله يربوغفره لنا إن صدر منا شيء هذا من باب التواضع من هؤلاء الصلحاء وهؤلاء الاخيار فإنهم يتواضعون ويعترفون بالذنوب ويعترفون بما يصدر عن البشر من الأخطاء فيطلبون من الله سبحانه وتعالى مغفرته وتجاوزه عنهم يعني جوش الإسلام حاله يرسله الآن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 فما معنى قوله ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا؟ دريس نعم حسن يعم كل ما يسمى ذنبا صغيرا أو كبيرا ذنوبنا يا رب الصغير منها والكبير وإسرافنا أي ما تجاوز نبيه الحد أحسن ته يكون الخاص على العام وقيل ذنوبنا الصغير وإسرافنا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 فأتاهم الله ثواب الدنيا أي النصرة والغنيمة عندك النصرة والنصرة نصرة نصر نصرة نصرة, نصرة, نصرة النصرة نعم وفي بعضه النصر بعض الكتب تفسير النصر فأتاهم الله ثواب الدنيا النصر والغنيمة والذي يظهر نعم النصرة بالفتح هذا قول من عباس النصرة والغنية أو النصر والغنية هذا قول من عباس ومنهم من قال النصر فأتاههم الله ثواب الدنيا النصر وحسن ثواب الآخرة وقيل أيضا في النصر الغنية فهذه ثلاثة أقوال فأتاههم الله ثواب الدنيا قيل النصر وقيل الغنية وقيل النصر والغنية وهذا هو الأقرب النصر والغنية وهذا قول صحيح من باب تفسير الله ببعض إجزائه المحتمل لها، فقول ثواب الدنيا يحتمل النصر محتمل أيضا كذلك الغنيمة كله ثواب دنيا النصر ثواب دنيا والغنية ثواب الدنيا، وابن عباس جمع بينهما فقال قول فأتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والغنيمة أتاهم النصر وأتاهم الغنيمة هذا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ساتين قال قوله فأتاهم الله ثواب الدنيا النصرة والغنية وحسن ثواب الآخرة الأجر والجنة الأجر والجنة وقيل الجنة وقيل الأجر والمغفرة وما ذكر الإمام يجمع القوليني ما ذكر الإمام يجمع القولين وحسن ثواب الآخرة الأجر والجنة أتاهم هذا وهذا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 صغائرنا وكبائرنا على قول وقيل ذنوبنا يشمل الكبائر والصغائر وإسرافنا ما تجاوزنا فيه الحد يا رب اغفره لنا أحسنت وثبت أقدامنا قيل على دينك ثبت أقدامنا على دينك وقيل نعم على القتال ثبت أقدامنا على القتال فالمثبت عليه لم يذكر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 وحسن ثواب الآخرة الأجر الجنة هذا هو معنى هذه الآيات أو معنى الآيتين باختصار ومعناهم الإجمال هو ما سمعته أن الله شار بهذه الآية أو بيتين الآيتين الكلمتين إلى تعليم العباد وإلى تعليم المؤمنين ماذا يقولون فيسلك هذا المسرق الذي سلكه الربيون قبلهم فإنهم فارغوا أنبياءهم بالقتل وفارقوا أحبتهم بالقتل فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا بل قالوا هذه المقول الجميلة التي تدل على ثباتهم وتدل على ضرعتهم وتدل على أيضا كذلك انتفائهم من حولهم وقوتهم إلا بالله جل وعلا فأنتم سلكوا وسلكهم هذا حتى تنصروا ويكسر الأعداء إلى هنا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 وكانوا يعني يذهبون بأبنائهم إلى العلماء، وش به؟ ويقال هذا فلان مؤدب بن فلان، مؤدب بن فلان، والتأديب يشمل تعليمه وغير ذلك مما يقوم على شؤونه فيه. فلا بأس أن يضرب المعلم التلميذ ضرب تأديب. قال على من تطلق كلمة أمرد على الذي ليس له لم ينبت له شعر في لحيته يقال له أمرد سواء كان جميلا أو غير جميل لكن صارت الآن تستعمل أمرد في الجميل وإلا تطلق على من لم ينبت له شعر في لحيته يقول السان عند قراءة تحياتها ليكون النظر إلى الأصبع وما الدليل حديث بن عمر حديث بن عمر كما تقدم معكم في احتام القرآن وأنه نظر إلى أصبعه فينظر إلى أصبع لا بأس وإذا نظر إلى موضع سجوده أيضا لا لكن قد جاء فألقى ببصره أظنه إلى السبابة أو إلى أصبعه قال هل عن الميت تكون عند تنحيده بعد الدفن الذي جاء النساء صلى الله عليه جلس مع أصحابه وعظهم وذكرهم بما هو قادم إلى الميت ذكرهم بوضع الميت في قبره وما يكون من الشؤون بعد ذلك وهو يلحد كان ولما يلحد فجلس معهم عليه الصلاة والسلام ولم لم يلحد بعد وذكرهم ووعظهم عليه الصلاة والسلام وإن وعظهم بعد ولم يسترسل في ذلك ويستمر على هذا لا ما فيه مانع لكن بشرط أن لا يستمر على الموعظة فإن رسول الله لم يستمر على ذلك وأما تتخذ ديدنا على أنها سنة مقردة ويستمر عليه الشخص على كل جنازة يقوم يعظ لا